أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله وكذب بالصدق إ ذ جاءه اليس في جهنم م ث و ى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أ و ل ئ ك هم المتقون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 و م ن يضلل س و ع ه ف م النابلسي ه م ه د للعلوم ه ن مضل الاسلاميه ت ا ولئن سألتهم من خلق ل والأرض لا يقول تدعون من دون الله إن ارادني ل ل ه إن أ الله بضر, أرادني الله بضر هل هنك ش ف ا ت ضره أ و أ ر ا د ن ي برحمه هل هن, هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 قل أ و ل و كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ثم إ ل ي ه ترجعون و إ ذ ا ذكر الله وحده ا ش م أ ز ت قلوب الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده, عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك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 الله موسوعه ا لم ي ك النابلسي للعلوم ا ا ل ا ن و ا س ل ن ا ن دعانا م إذا خ و ل ن ا ه نعمة, ثم إذا خولناه نعمة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 والذين ل ظ موسوعه النابلسي هم ع للعلوم م ا ء ويقدر إن في إن ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ؤ م ن قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ل ط و ا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم و أ ن ي ق و ا الى ربكم و أ س ل م و ا له من قبل أياما موسوعه النابلسي أ ك م ل ل ع ل ك م ا ل ع ذ ا ب بغتة وأنتم ل ا تشعرون أ ن تقول نفس يا حسره على ما فرطت في ذنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين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 له م ق ا ا ل ي ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و ن ق أفغير ل ل ه ت أ ر و ن أعبد أ ي ا الجاهلون الذين ولقد أوحي إليك وإلى أوحي قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت موسوعه النابلسي ك ر ن ب للعلوم ا ل ه ف ا ب الاسلاميه ه قدره حق و ل أ ر ض ج ع ي و م القيامة و ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ق ب ض ت ه ي و م ا ل ق ي ا م ة و الاسلاميه س م ن س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ل م ا ي ش ل ح و ن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 أبوابها وقال, لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ي أ ت ك م رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى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 أ ب وقال, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من الجنه و أ و ر ث ن ا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم, يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم شركه الهدى ح ل شركه دعويه ا ل ن بسم ا ل ل ا ل ر ح م ن ا ل ربحيه ذات ا ب مضمون ن الله العزيز ا ا الذنب ل ت و ب ش د ي م ا ل ع ق ا ب ي الطول إله إلا هو إليه المصير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 وجادلوا بالباطل ل ي د ح ض و ا به الحق ف أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا أ ن ه م أ ص ح ا ب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين, آمنوا. ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل ك ر ه م عذاب الجحيم ربنا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 و م ا يتذكر إلا م ن ينيب ف د ع ا الله مخلصين له الله د ي ن و و ك ر ا ل ا ر رفيع و و الدرجات في العرش يلق ح م ن أمره ع ل ى من يشاء من عباده لينذر يوم يوم هم لينذر يشاء يخفى عباده التلاق بارزون لا يخفى على الله على لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ا ز ف ة إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع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 فرعون موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ربكم اسماء ا ل ي ه كذبه وإن يك ا د ق ا ا يصب بعض كن ل ذ ي يعدكم إ ن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 وقال الذي آ م ن ق و م إني أخاف ع ل مثل ي ك م ه ا ل أ ح ز ا ب م ث ل قوم نوح س ي ن م ل ب ع د ه م و م الاسلاميه ا ل ه يريد ع ب د أخاف ع ل ي ك م ي و م التناد ي و م تولون مدبرين م ا ل ك م م ن ا ل ل ه من عاصم ومن ي ض ل ل ا ل ل ه و م الاسلاميه ه ه من د ق د ج ء ك اسماء ن قبل الله في الحسنى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 ب شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه أ ذات وكذلك زين مضمون ا ج ع م ل ه وصد عن ا ل س ب ي ل وما كيد فرعون إ ل ا في تباب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان ا ل آ خ ر ه هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك, فأولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا ق و ن ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني